لنا الحمد لله نحمد مستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل لنا ومن يضل فلا هادي وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إقلا وإنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشغل أمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلاله الفناء وبعده فإن الله سبحانه وتعالى قال في محكم الكتاب وما كنا معذبين حتى بعث رسولا وقال جل وعلا قال لا تختصوا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لديه وما أنا مضلل من للعبد؟ إن الله هو الحكم وهو العدل لا يظلم مثل قال الله خلق الإنسان لغاية سمّاه له ودلّه عليها فقال وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُونَ مِنْ رِزْكِ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِبُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ ولأجل هذه الغاية العظيمة وهي توهيده وعبادته أرسل رسلاً لهذه البشرين من أنفسهم رسلاً والشريين ومنذرين لئلا لكي لا يكون للناس على الله لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسول. فقال سبحانه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويتني الطاعون. ومن عدله أيضاً أنه أرسل مع هؤلاء الرسل كتبا فيها كلام لعبيده وجعل هذا حُجةً على الناس حين يصطلخون يعتذرون في النار ألم تكن ما يأتي تطلع عليها فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلمت علينا شبوتنا وكلنا قوما من ضعلي قولوا سبحانه الذين كفروا إلى جهنم زمر حتى إذا جاءوها فتحت أموابها وقال لهم خزنة ان يرتكم رسلهم يتلون عليكم ايات ربه لقاء يومكم هذا قلبا ولكن حقت كلمه العذاب على الكافر وهو العدل لا يظلم احدا ارسل رسلهم بنسان أقوى وضعهم كتب تدل الناس على ربي وتحكم بين الناس بالحق فيها الأوامر وفيها النواهي فيها ما يقربهم إلى الجنة وفيها ما يبعدهم عن النار ويحذرهم منها. وقال الذين في النار لخزنتهم. ويصرف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تكت أتلكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاهم كافرين أيضاً في ظلم ومن عدله أيضاً أنه جعل لهذه البشرية عقولا تفقه بها وقلوبا تعقل بها وأسماعا بصارف ثم عرض عليهم آياته يستدل بها عليهم. والشمس والمهار والقمر مناتا والنهار إلى جهاز والبين إلى ينفع والسماء وما بناها والأرض وما طفعها ونفسي وما سواها أين العقوب؟ أين القلوب؟ اللهم ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من تدبير تدبير إن تدعوهم لا يسمعون عاكم ما يملكون من تدبير القطبير والنطير والفتير يضربها الله الجنة للناس، لعلهم يتفكرون في هذه الآية التي يعبدونها، هل يستطيعون أن يخلقوا، أن يمنحوا قطبير؟ تدري ما القطبير؟ نواة التمر إذا يبيت؟ يكون حولها غشاء رقيق رخيص. بسيط لا يلقي له الناس بالا لا يطعم جائعا لا يسمن ولا يؤذي من جوع لا يعرف به الناس أسوأ قطمير ذلكم الله ربكم والذين تدعون من دونه ما يلقون من قطمير من تدعونه ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبيوك مثل الخبر يخاطب الله بآياته هذا الإنسان فيقول يا أيها الإنسان ما غرّك ما غرّك من ربك الكريم الذي خلقك فسواك فعبرك في أي صورة ما شاء كلا بل تكذبون بالدين أي أن المسألة أنكم لم تجدوا لله إلى ولن تجد لله بدا ولكن الإنسان كفور ولكن الإنسان متكبر يرى الحمد وذولنا بالدعاء ونهاته يا ولكن أذرقو للحدّ كارم ما علق الإنسان في النار إلا تكبره وطغيانه وإغرامه وإلا فالله عز وجل له الحكم وإليه يرجعون لا يظلمون وإفقال ذرة في السماوات خلق الإنسان فسواه فعدله وجعله مستقع والأرسال والأفعيد وأرسل الرسل وأنزل الكتب وعرض الآيات وحذر الموت ووعد بالجنة وحذر النار والإنسان لا يزال في ضيانه أعمى قال ربي محشمتني أعمى وقد كنت بصيرة قال كذلك أتترك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى لا يظلم قال الله سبحانه خلق الله عز وجل هذه خلق الله عز وجل الكون من سماء وأرض كله من أجل البشر من أجل الإنسان سخر له ما في السماوات وما في الأرض علمه وتفكر ويتدبر في خادثه وربه ومالكه جاء بلال يوكم النبي صلى الله عليه وسلم أو ليُذِن أبوه لصلاة الفجر استيقظ وقال لقد أنزلت علي اليوم آيات ويل لمن قرأهن ولم يتدبرهن إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألمان <تصفيق> الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبه ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانه فقنا عذاب النار ربنا إنك من تُدخِل النار فقد أخذيتك وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمِلنا مُنادياً يُنادي للإيمان أن آلوا بربكم فآمنا ربنا فاختَر لنا ذنوبنا وكفر عن الناس آتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وأتنا ما وعدنا على رسولك ولا تخذنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد هذه الآية التي نزلت وتوعَّد الرسول صلى الله عليه وسلم من قرأ عليها وقراهن ولم يتدبرن قال وي ولم يتدبروا اللهم اجعلنا منا ارفقوا بكتابك اتهذبوا في اياتك ان تقولوا ذلك هم عليه قولوا ما سمعتم واستغفر الله لي ولكم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه المهد أفيو جيموك وحدهم وتشكمهم جميعا كانت كلمات أطلقت باتجاه عمران بن حصيب أول الحصيف الذي كان يعمل سبعة وفي الحديث وعف مستدل به الاستئناس وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سأله الحصيب وكان رجلا كبيرا في السن عصب رأسه قال كم تعبد؟ فقال الحصيب أعبد سبع يا محمد ستة في الأرض وواحدة في السماء فقال له أرأيت؟ إن اذهب الذي في السماء اهلك ومالك فمن الذي تدعوه فينتهم عليك قال الذي في السماء قال ثمن تشكو قال اشكو جميعهم قال يا حسين اثل نجيك وحده وتشكوهم ثم دعَلوا بالإسلام في أسلم. إن الله سبحانه وتعالى لطيف، ومن لطفه بهذا الإنسان أنه يخاطبه محاورا له على فقره وضعفه، فإن الله هو الغني. عن هذا الإنسان وهو القوي لا يحتاج هذا الإنسان ومع ذلك مع ذلك مع غناه مع غناه يخاطبه لعله يرجع يحاوره لعله يهتدي تجد هذا في القرآن كثيرا اسمع ماذا يقول الله يا أيها الناس الضرب مفلود تستميول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء يهدي إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتبعوا له يسلمهم الذباب شيئا الطالب والمطلوب ما قدر الله حققه فعلا لتستدل بربوبيته على أولوبيته لتستدل بأنه على أنه الإله الذي يستحق وأن يُعْمَد وَكَهُمْ اسمع ماذا يقول الله قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أَاللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا أم يُشْرِبُونَ ثُمَّ يَسْتَدِي أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَتَاعِقَ ذَاتَ ما كان لكم أن تنبتوا شجرتا أإله مع الله بل هم قوم يعدلون يعدلون يميلون من الصراط المستقيم إلى الصراط العمي يعدل يميل بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسيا وجعل بين البحرين حاجزا ألناهم مع الله بل أكثرهم لا يعلمون ثم أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَلَا إِلَٰهَ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته ايده مع الله تعال الله عما نشركون ثم يستدل ام من يبدع الخلق ثم يعيده أمن وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَاهٌ مَّا عُوَّاهُ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ هل بقي على الله بحبك؟ هل بقي سبيله؟ على هذا الإنسان الضعيف الجهول العجول الذي أوله مطفى وآخره طعاما بالدين أفا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها تفكر و... تدبر لا إله إلا الله وحده باشد له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير إذا استعنت استعنت وإذا سألت فاسعني الله وإذا توكلت فتوكل على الله اجعل هذا القلب معلقا بالله التوحيد التوحيد لا ضر ولا نافع إذن الله لا مرضي ولا مالع إلا الله إذا أراد الله بالناس رحمة فيامن ستنعه وإذا أراد بهم عذاما فلا أراد لعذامه ما يفتح الله للناس الناس والرحمة فلا منصف العالم إن الله على كل شيء قدير لا يسأل عما يفعلون ويسألون في يده ملك السماوات والأرض لا نعزم عنه إفطار ذرة في السماوات ولا في الأرض يعلمون جبيباً ملة السوداء على صخرة الصماء في الليلة الضلباء استجاب اليوس وهو في بطن الحب. لا تختلفوا عليه اللغات ولا تستخدموا عليه الحاجات يقول سبحانه يا عبادي لو أن أولكم آخركم وليسكم وجنكم اجتمعوا على أتقى قلبرة من واحد منكم ما زاد ذلك في الناس يا عبادي لو أن أولكم آخركم وليسكم وجنكم اجتمعوا على أفجر قلب رجل واحد مني. ما نقص ذلك يا عبادي لو أن أولك باخرك وما يسكت وجهك اجتمعوا على صعيد واحد وسعلوني وأعيبت كل عساني بس قلته ما نقص ذلك ما عندي إلا كما ينفسه المحبة إلى داخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أصياء، ثم وفقوا إياهم. فمن وجد خيراً فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومنا إلى نفسه. أيها الفاضلون، أعلم أننا ولله الحمد في بلد توحيد ولكن قد تغيب بعض جزئيات التوحيد عن بعض أفراد المجتمع. من يذكرون بها منها أن كثيرا من الناس من يقسم بغير الله، فيقول بذمة بشرف ورأس أبي وحق فلان وحق فلان وحق يوم الجمعة وحق هذا اليوم وحق هذا الصباح وكل هذا شرك لا يرضيه الله قل النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك أو كما قال صلى الله عليه وسلم وقال من كان من كنها فليحلف بالله فإن الحلفة يهدئ الإخوة بغير الله نشرك كذلك قد يتسدل حب الدنيا للقلوب وقد ترجو لأنها ضعيفة لأننا أيها الأكارم بشر طعاف لسنا ملائكة ولولا يطف الله بنا لطللنا ولن نهتدي إلا إذا هدان الله لا نمسو الطريق إلا إذا أنار الله لنا طريقا قد تتسنل الدنيا إلى القلوب الضعيف فتجعلها ترجو وتتوكل على العادلة بدلا من أن تتوكل على الله فترى بعض الناس يخاف من عبد أن يقطع رزقه ويرجو من عبد أن يمد في رزقه لذلك تجد ما يسمى عند الناس النفاق الاجتماعي أو ما يسمى بالمجاملات أيها الأكارم لو توكلت هذه القلوب حقا. التوكل على الله لعائشة عزيزة ما خافت إلا من الله وما رجت إلا الله يأتي جبريل لإبراهيم وقد كوّر على شكل كورة إبراهيم يغذف في النار التي يقش إلى الشهر الكامل ويجب علىها الحقر يأتيه جبريل ويقول لإبراهيم في هذه اللحظة أهل يتعي ألك حاجة يا إبراهيم فيقول أما إليك فلا وأما إلى الله فنعم جاءه الفرج قلنا يا نار كوني برد والسلام على الإبراهي أيها الأفاضي لنراشع هذه القلوب وعلاقتها مع الله عز وجل والنظم هل الله معظم في قلوبنا هل حققنا التوحيد الذي يريده الله سبحانه وتعالى اللهم ارزقنا التوحيد واملأ قلوبنا به اللهم املأ صدورنا بالتوحيد اللهم اجعلنا ممن يتدبر في آياتك وممن يتدبر في مخلوقاتك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وأرنا الباطلا وارزقنا اجتنا اللهم إنا نسألك حسن خاتنا اللهم إنا نسأل تحسن الخاتم اللهم إنا نسأل تحسن الخاتم اللهم إنا نسأل لا الله إلا الله اللهم إنا نسأل فلاح الله إلا الله تحيينا عليها وتميتنا عليها وتبعثنا عليها برحمتك بنا يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإخاء لا تدع لنا ذبا إلا غفرته. ولا هملا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا طبل إلا نفسته، ولا غنيا إلا شفته. اللهم اجعل بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين أمنا وأمانا، سلما وسلاما، استقاءا ونقاءا. احفظنا اللهم لنا ولا تؤمرين وشيوخنا وحكامنا أرِضوا اللهم الحق حقا ورزق متابعة وأرِضوا الباطل باطلا ورزق مجتمع. وخذ بأيديهم مما تحب وترضى قلنا بهم راحم يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث الرحمة.